وفي ا ل أ ر ض قطع م ت ج ا و ر ا ت وجنات من اعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فلكل ي إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم أ اذا كنا ترابنا لفي خلق جديد أ و ل ئ ك الذين كفروا بربهم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 وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أ ن ز ل عليه آ ي ه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هادر الله يعلم ما تحمل كل أ ن ث ى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير المتعال سواء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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء, لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه إ ل ى الماء ليبلغ فاه, ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء و ل ك ا ف ر ي ن الا في ضلال له د ع و ة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إ ل ا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاهو ما هو ببالغه و م ا د ع ا ء ا ل ك ا ف ر ي ن إ ل ا في ل ا ل ولله ي س ج د م ن في السماوات ونرض طوعا وكرها ا ل ل ونرض و ه ظ ى رب ر السماوات و ض قل فاتخذتم من دونه اولياء, أولياء لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ضرا قل هل يستوي ا ل ع م ى والبصير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 أ ا ن ز ل من السماء ماء فسال ت و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حليه نومتاع زبد مثله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 والذين لم يستجيبوا له لو ن لهم ما في ا ل أ ر ض جميعا ومثله معه ل ف ت د و ا به ل ف ت د و ا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد افمن ََ يعلم ََُْ أ َ ن َّ م َ ا انزل َِ اليك ََْ من ِ ربك ََِّ الحق َُّْ كمن ََ هو َُ أ َ ع ْ م َ ى إ ِ ن َّ م َ ا يتذكر ََََُّ اولو الالباب َِْ الذين ََِّ يوفون َُُ بعهد ِِْ الله َِّ ولا ََ ينقضون ََُُْ ا ل ْ م ِ ي ث َ ا ق َ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 وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه إن ويقول الذين كفروا لولا قل إ ن الله يضل من يشاء ويهدي إ ل ي ه من ن ا ب الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أ ل ا بذكر الله تطمئن